والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 تقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون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 قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا نرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 فَمَا اسْتطَاعُوا مِنْ صِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين